كان ابتداء التأجيل بالأشهر الأربعة المذكورة من شوال وآخره سلخ المحرم وبه قال الزهري رحمه الله تعالى ولكن القرآن يدل على أن ابتداءها من يوم النحر على الأصح من أنه يوم الحج الأكبر أو يوم عرفة على القول بأنه هو يوم الحج الأكبر وذلك في قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر الآية وهو صريح في أن ابتداء الإعلام المذكور من يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر ولا يخف انتهاؤها في العشر من ربيع الثاني قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وقال الزهري كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم وهذا القول غريب وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولهذا قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم يفهم من مفهوم مخالفة هذه الآية أن المشركين إذا نقضوا العهد جاز قتالهم ونظير ذلك أيضا قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وهذا المفهوم في الآيتين صرح به جل وعلا في قوله وإن نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر إنهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون قوله تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم الآية اختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية فقال ابن جرير إنها المذكورة في قوله تعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قاله أبو جعفر الباقر ولكن قال ابن جرير آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرض وحكى نحو قوله هذا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإليه ذهب الضحاك ولكن السياق لا يدل على أن المراد بها أشهر الإمهال المذكورة في قوله فسيح في الأرض أربعة أشهر قال ابن كثير في تفسير هذه الآية والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها الأشهر الأربعة المنصوص عليها بقوله فسيح في الأرض أربعة أشهر ثم قال فإذا سلخ الأشهر الحرم أي إذا انقضت الأشهر الاربعه التي حرمنا عليكم قتالهم فيها وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم لأن عود العهد على مذكور اولى من مقدر مع أن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى انتهى قوله تعالى وهموا بإخراج الرسول الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن كفار مكة هموا بإخراجه صلى الله عليه وسلم من مكة وصرح في مواضع أخر بأنهم أخرجوه بالفعل كقوله يخرجون الرسول وإياكم الآية وقوله وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وقوله الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الآية وذكر في مواضع أخر محاولتهم لإخراجه قبل أن يخرجوه كقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وقوله وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها الآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان الآية نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن الكفار ولو كانوا قرباء وصرح في موضع آخر بأن الاتصاف بوصف الإيمان مانع من مواده الكفار ولو كانوا قرباء وهو قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت مدبرين ذكر تعالى ما أصاب المسلمين يوم حنين في هذه الآية الكريمة وذكر ما أصابهم يوم أحد بقوله إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في اخراكم وصرح بأنه تاب على من تولى يوم أحد بقوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم واشار هنا إلى توبته على من تولى يوم حنين بقوله ثم يتوب الله من بعد ذلك. على من يشاء والله غفور رحيم كما أشار بعض العلماء إليه استمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته